القمر بسم الله الرحمن الرحيم ايقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا ايتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقل ولقد جاءهم من ال نَجَر حِكْمَةٌ بالغة فما فَمَا تُغْنِ النُّذُرَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي لَا شَيْءَ نُكُرْ خُشَّ عَن أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا, فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحناها أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا 111. وانتقى الماء على أمر قد قدر 112. وحملناه على ذات ألواح ودسر 113. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر 116. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من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 فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَفَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ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 فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة أم لكم براءة في الزبر أَمْ يقولون نحن جميع منتصر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 129. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر 110. وكل شيء فعلوه في الزبر 111. وكل صغير وكبير مستطر 112. إن المتقين في جنات ونهر 113. في مقعد صدق عند مليك مقتدر